والنجم إذا هوى ما ضَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى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 تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرب عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا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 هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة وإذ أنتم أجنّة في بطون أمماتكم فلا تشكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى